قاسمين تلك آيات الكتاب المبين لعلك باقع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن أَنْ نُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ عَنَّا كَهُمْ لَهَا خاضِعِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِن ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ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 قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ وَيَضِيقَ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَى هَارُونَ وَلَهُ مَعِي بَأْسٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ قَالَ كَلَّا فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ فَأَتَيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَنْ أَرْسِلَ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَا ابْتَغِثْنَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ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 قال في العون وما رب العالمين قال رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين قال لمن حوله الا تستمعون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 قال لا ان اتخذت الهن غيري لادع لنك من المسجونين قال اولو جتك بشي مبين قال فات به ان كنت من الصادقين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 يريد أن يخرجكم من أرضكم بِسِحْرِهِ فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وبعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم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 لَبَطِعًَاَّ أَدَكُم وَأَجُلَكُمْ مِنْ خِلَافِ وَلَ أُصَلِّبًاَّكُمْ أَجَمَعين قَاوا ل ضَرَائِ إلَ رَبِّنَ مُ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 ارسل في العون في المدائن حاشرين ان هؤلاء لشذمه قليلون وانهم لنا لغا ايضا واننا لجميع حاذرون فاخرجناهم من جن اتِي وَعُيُون وَكُنُوزٌ وَمَقَامٌ كَرِيمٌ كَذَلِكَ وَآرَثْنَا ذَا بَنِي إِسْرَائِيلَ فَاتَّبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ فَلَمَّا تَرَاءُوا الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إن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 وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّاتِ النَّعِيمِ وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ اَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ وَأُذْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ مَن دُونَ اللَّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ فَكُبَّكُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ تَاللَّهِ إِن كُنت فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِذْ نَسَوْا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَفَتُمِدُّونَ بِالْحَسَنَاتِ لِأَنَّكُمْ كُنْتُمْ هُمْ هُهُمْ يَسْتَهْزِئُونَ بِكُمْ فَمَا لَكُمْ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ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 فَتَكُنْ لَهُ وَأَطِيعُونَ قَالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَأَتْبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّي لَوْ تَشَاؤُونَ وَمَا أَنَا بِطَالِبِ الْمُؤْمِنِينَ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 أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشت فبطشت جبارين فاتقوا الله واطيعون واتقوا الذي امدكم بما تعلمون امدكم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 فكذبوه فاهلاكناهم ان في ذلك لآيات وما كان اكثرهم مؤمنين رَبك لَهُ الْعَزِيزُ الْوَحِيد كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُون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 وَتَنحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونْ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ قَالُوا إِنَّمَا أَنَا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 إلا عجوزا في الغابرين ثم ذمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين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 وَاتَّقُوا الذي خَلَقَكُمْ وَالْأَرْضَ آَمِنُوا وَاسْلِمُوا قَالَ إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحِّرِينَ وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِن نَّظُنَّكَ لَمِنَ فَاسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُم عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ان فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ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 وَلَوْ نَسَلْنَاهُ وَلَا بَعْضَ الأعجمين فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ كَذَالِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ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 كُرا وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ وَمَا يَنطِقُ عَنِّهِمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ إِنْ هُمْ عَنِ السَّمْعِ فَلا تَدْعُ مَعَ اللهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنَّ صَوْكَكَ فَكُلٌّ إِنِّي بَرِيءٌ تَعْمَلُونَ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ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 هل أنبئكم على تَنَزَّلُ تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثين يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا من الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أن يمنقلب ينقلبون